موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وطالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وقالت اليهود ليست النصرة على شيء وقالت النصرة ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية